بسم الله الرحمن الرحيم ألف ثلاث <تصفيق> نحن nu na ko ko llenka ochnner Yeah. عليم حكيم لا تقتلوا يوسف وانقلوه في غيابة الجب بيمتقه بعض ثيابه يلتقط بعض ثيابه the seu إذاً <تصفيق> لقاسم يوسف عند متاعنا فأكله الزهر فأكله الله المستعان على ما تصفون I'm yeah أيها الإخوة والأخوات